بلاد المقدس وكان هو جالوت وجنوده وعرفنا أن هذا الغزو كيف كان عظيما وقويا على بلاد المسلمين إلا أن الله تبارك وتعالى قيض أمة محبة لوطنها ولدينها انتفضت وقامت وقالت لنبيها ابعث لنا ملكا نقاتل حدد لنا قائدا يقودنا لنصرة دين الله ويقودنا لتحرير أرض الله من المغتصبين وكان القائد طالوت هذا القائد المحنك العظيم الذي استطاع أن يختبر قومه وأن يصعد بهم وأن يختبرهم اختبارا عظيما يتحدى به ضعاف النفوس حيث مروا على النهر فقال لهم من شرب من هذا النهر فإنه ليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده وبالفعل فشربوا منه الا قليلا منهم وهكذا تجاوز بعض الجيش هذا الاختبار ورسب فيه البعض الا انهم عندما لاقوا جالوت وجنوده رسب قوم اخرون عندما خافوا من جالوت ومن جنوده وقالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده وتراجعوا الا ان الفئه المسلمه لم تخلو من فئة تعلم أن ناصرها هو الله تبارك وتعالى فئة علمت أن وما النصر إلا من عند الله فئة, فئة علمت أن إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم علمت أن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ولما علموا ذلك فهزموهم وقتل داود جالوتا قتله الله واتاه الله ملكا وحكم وحكما وعلمه مما يشاء وجعل الله لداود ومن بعده لابنه سليمان ملكا عظيما وخلافه اسلاميه عظيمه حكموا فيها بشرع الله وطبقوا شرع الله على ارضه هذه الدوله وهذا الملك العظيم هو موضوع حديثنا اليوم ولكن بعد هذا الفاصل انا, الطف... أنا الشعب الفلسطيني أحرم من وطني وفي وطني شرائمي أنا الجرح الذي نزف أنا الدمع الذي زرفا انا اللحن الذي عزفا نشيد النصر والتمكين للدين انا الشعب الفلسطيني انا الشعب, الفلسطيني أنا الشعب الفلسطيني اهلا بكم بعد الفصل قامت دولة اسلاميه عظيمة ضمت بلاد الشام ضمت سوريا وفلسطين وجزيرة العرب هذه الدولة التي كانت عاصمتها القدس هذه الدولة ما معالمها ومن الذين حكموها وكيف طبقوا الاسلام فيها وما الدروس التي نتعلمها من هذه الدولة هذا هو موضوع حلقة اليوم ولكن بداية نرحب باستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي استاذ التاريخ الاسلامي بجامعة ام القرى سابقا اهلنا سهلا بحقيقة الدكتور جمال هذه الدولة دكتور جمال لا بد لها من معالم ولا بد لها من أسباب للنصر وأسباب للتمكين فما معالم التمكين في هذه الدولة الإسلامية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأدام أذكر أولا بأن هذه الواجبات التي تحدثت عنها وقام المسلمون بها تشكل جزءا من النظام الإسلامي العام لأن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا عبثا وإنما خلقنا لمهمة وغاية وهي العبادة بمفهومها الشامل والتي من مقتضياتها من مقتضياتها إقامة الدين ونصرة الرسل كل في عصره وتحرير الأوطان والمقدسات ممن غلب عليه مع تطبيق الشرائع وإقامة الحدود وتربية الأمة على مفهوم الإسلام الشامل والدعوة إلى الله يعني إذا الفقرة ربنا سبحانه وتعالى حينما تعرضت بيت المقدس لعدوان قيد الله لها من ينصرها ولما ربنا نصروا دين الله ونصروا قدسهم ربنا مكن لهم في الأرض نعم هذه الدولة يعني الدكتور جمالحك على الصورة أنها معادلة نعم لن يأتي التمكين قبل أن يأتي نصرة الله ونصرة دينه والتحرك من الناس يعني نأخذ بالأسباب أولا ويأتي بعد ذلك النصر من عند الله من ننطلق الاعتقاد وإفراد الله وحده بالعبادة يعني هي القضية التوحيد نعم. الانطلاق من قاعدة لا إله إلا الله لا معبودة بحق إلا الله دعوة الناس إلى التوحيد انتقاء تربية تكوين إعداد وشاءة رادة الله أن يأتي هذا الجيل اللي تم تربيته على تفاوت بين الأفراد في مرحلة كانت القدس تأن من وضعة العدوان الأجنبي فقيد الله شباب هذه الأمة وكما قلنا الإيجابيس هذا الشباب طلبوا قائدا وتعين القائد وكانت المعركة الفاصلة التي تحررت فيها بيت المقدس. من سمات هذه الدولة أنها دولة عقدية يعني تنطلق من عقيدة الإسلام دينها الإسلام نعم. إليه تدعو وتنفذ أوامر الله وتنتهي عما نهى عنه وأيضا تأمر بالمعروف ذا نهى المنكر زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى الذين إن مكنناهم في الأرض أخاموا الصلاة واتوا الزكرة المعروف ونهوا عن المنكر وإلا يعقبت الأنف أستاذك يعني سمات هذه الدولة فيها كلام كثير يعني أستاذك نختم بها كلامنا ولكن دلوقتي في مظاهر للتمكين مكن الله لداود بأشياء كثيرة ومكن لسليمان بأشياء كثيرة فما مظاهر التمكين لداود؟ التمكين ظهر التمكين لداود عليه السلام زي ما قربنا وقتل داود جلوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء الملكة والحكمة علمه دي حاجة ومن مظاهر التمكين ان يخرج في صف له قائد مسلم اللي هو طولوط عليه السلام وينطلق لخوض معركة التحريف ويتحقق الهدف ودي رسالة نريد ان نوجهها الى اخواننا على الارض فلسطين المحتلة الصابرة الصامدة المجاهدة التي يقتل نساؤها واطفالها حتى الـ الـ الان مش جادرين يخلو الجرحة والاطفال اليتامى الارامل اعوز اقول انهم الان يدافعون عن دين الامة وشرف الامة وقدس الاقداس اللي بيت المقدس هو نفس الطريق آه. وده تذكرة للشعوب القاعدة العاجزة التي لا تص... التي تقف موقف المتفرج ونسوا ان القدس جزء من عقيدة المسلم زي الصلاة والصيام مرسوب ان هو يسعى لتحريرها زي ما يقيم الصلاة وإلا تبقى مسألة جنة ونار فلذلك داود عليه السلام من مظاهر التمكين وجد صفا خرج لقاتل لتحرير المقدسات وكسر شوكة العدوان الواقع على بيت المقدس فلسطين ما, ما أرض الرباط وأرض الأنبياء فانخرطه كفرد عادي كان جندي عادي نعم. فانطلق وأدى أعظم ما يكون العادة وكما قلنا هو الذي قائد قتل قائد الجيش الجالوتي هو الذي قتل وكان أ... عند إذن شابا صغيرا صغيرا واستخدم المقلاع الذي يستخدمه الشباب الانتفاض الانفر... الآن وعشان كده كما قلنا يقول إن مفيش الجبابرة ومارميت إسرائيل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم الولد بس أخذ بالأسباب وحرك المعزلين انتفض الأولى والانتفض الثانية ولكن هذا الولد والذي صار داود آآ آآ الذي يليه النبي المسلم الخلفة نعم آآ آآ هذا النبي المسلم لم يكن أي أحد ولم يكن هذا التأييد وهذا النصر من الله سبحانه وتعالى له هكذا ولكن كان فيه من السمات والمقومات والطاعة والعبادة ما أهله لذلك نعم فعايزين أمثلة من, من هذه الأمثلة ال... وربنا لهذا قال عنه أولا الاستسلام لله عز وجل في الصغيرة والكبيرة لنمراحد نعم طبعا عنده يعني الطاقة يعني إيمان بالله واليوم الآخر لا حد له بحيث ان يبدو ذلك واضحا في صلاته في صيامه في قيام الليل في الأذكار يعني في صلاتك مقبل النبي صلى الله عليه وسلم او ربنا قال نعم العبد انه اواب اتيناه الحكمة وفصل الخطاب الحاجة الاخرى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة صلاة اخي داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وقال صلى الله عليه وسلم استاذيك معنا تليفون من بريطانيا فقبل ما يقطع بس السلام عليكم معنا محمد من بريطانيا انت يا لأستاذ محمد الله شكرا شكرا يا سيد محمد شكر الله لك صوت سيئ جدا نعم يعني يقول لي قلنا صوت سيئ جدا طيب الى ان تحل هذه المشكلة نستأنف كلامنا دكتور جمال نعم وقال صلى الله عليه وسلم افضل الصيام صيام اخي داود كان يصوم يوما وعليكم السلام وعطلا وركاته وعليكم السلام وعطلا وركاته تفضل بس انا مع احرك احمد من القاهرة احمد من القاهرة اهلا وسهلا اتفضل ايه انا كان عندي بس مدخلة بسيطة النهاردة كنت في اتصال هاتفي مع احد يعني اخواني في اتصال هاتفي يعني مع احد اخواني ايه فبقل له ايه رايك يعني في اللي بتعرضوا الشاشات وامتبعتها للاحداث و... ومثلت له بالبرنامج بتاعكم وبرامج اخرى يعني نعم. فقال لي اهو كلام اهو كلام, كلام. فانا بصراحة كنت عايز الدكتور ينبخ على ان الكلام هو بعض الفعل الكلام هو بعض الفعل يعني كلمة الكلام لا تشوي كلمة كوء وكلمة قعود لا, الكلام هو بعض الفعل وهذا الذي يعرضه الدكتور من تاريخها للأمة ومن قصة الصرع من جهي لم يستطع أن يواجه من جهي لم يستطع أن يواجه فليس الكلام عبثا بل الكلام هو أول طريق الفعل ومن غفل عن الكلام واجه لقصه الصراع لم يستطع ان يضع حجرا واحدا في سبيل نصرة هذه اليوم. شكرا شكرا يا احمد بجد والله كلامك ده قيمه وان شاء الله دكتور جمال يعلق عليها ولكن بعد ما نستأنف هذه الجزئيه علاج الدو خلينا الاسئله حتى الربع الاخير من الساعة حاضر نستأذن استاذ احمد بعد كل الصوت ساكتين في الداخل ان احنا نرجئ الاتصالات لثالث الاخير من الحلقة اتفضل يا فندم سل... فا إذا من أبرز الصفات داود عليه السلام اللي هو الانقياد لله والطاعات الصيام والصلاة وأيضاً كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوم ونوفت يوم ويأكل عزالةقة والطير وسبح وألنا له الحديد وهذا الرجل رغم إنه يعني يعني كان يفصل يعني قاضياً يفصل داود أن يجعلناك خليفةاً في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله قالوا بالحق يعني شرائع الإسلام يبقى هنا من سمت الدولة أن هو ولي الأمر قاضيا يحكم في الناس بشرع الله عز وجل الشيء الآخر كما قلت إن هو كان حريص على عرضه أن زوجاته كان لما يخرج عليه السلام يغلق عليهم الباب لا. ففي يوم من الأيام ما أذكر أنه واحدة من زوجات داود عليه السلام نظرت في, في الدار شخص قالت والله لو أتى داود فضيحة كبيرة فجاء داود عليه السلام فإذا من أنت فقاله أنا ملك الموت قال له مرحبا ملك الموت فقبض داود عليه السلام في اللحظة دي اللي هو داخل يعني بيته كان الحريم حريم مخروش متبدلات ده نبي الله عز وجل يعني المرة الوحيدة التي طلعت فيها احد على على على على ملك الموت ويقولوا لما خرجت جنازته خرجت الطيور تظلله بأجنحتها حتى حجبت الهواء عن جماهير الأمة التي تسير في جنازته الله فسبحان الله ده الصلاح بقى الامه تحب قائدها وزعيمها فخرجت فطلبوا من سليمان عليه السلام أن يخلوا الطيور تقبض أجنحتها فأمرأس سليمان فقبضت أجنحتها يعني هذا هذا الشبل من ذاك الأهل نعم. نعم فهو كان يجلس في مجالس الخضر ويطبق شرائع العام ودي أبرز مظاهر الدم ثم في نفس الوقت علمناه صلعة الأبوس لتحصنكم من بأسكم حاز كل مقومات القوة الظاهرة هل كان يعمل هذه الصناعات بيده؟ نعم علمناه طب طبعا يعني هل القائد والخليفة والنبي يعني لكل أشغاله ومهامه هل عنده من الوقت ما يقتات من عمل يده وهل عنده من الوقت ما يقوم الليل ويقرا ويقوم بهذه العبادات التي كان يتنذر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ايوه تذكر انت محمد صلى الله عليه وسلم نفس السنه ما ربنا ربنا عد لنا نموذج نتعلمه محمد صلى الله عليه وسلم فكان اتفاق هذه النماذج صلى الله عليه وسلم يدل حتى عشان عشان مسألة ما, نفس ما فيش معزل هذا الجزء من تاريخ الامة المسلمة عن هذا التاريخ ما قبل ابو عسد محمد وبعث محمد نعم داود عليه السلام عشان كده قال صلى الله عليه وسلم تعليقا على ما كان يفعله داود وهو صناعة الدروع وده يدخل في انه تجهيز جيش قوي علشان يدفع العدوان اذا ما تعرضت الامة العدوان يقف في وجهه من باب اعده وعده لهم ما استطعتم يعني شوف يعني نعم كان عبدا كان قواما صواما سمت. الا انه يعد الا انه يعد واي اعداد ده مظاهر القوة الردع يتمثل في الصناعات الثقيله عماد الصناعات السقيلة الحديد الصلب واللي بيسموه النحاس لو الحديد, الحديد لكن كمان النحاس المزاب أسلنا له عين القطر فإذا هو كان وإذن قال للسلم ما أكل أحد طعاما طيبا قط أفضل من أن يأكل من عمل يده وإن أخي داود كان مم. يأكل من عمل يده خليفة المسلمين ما يمد يده إلى بيت المال مش عاوز يجي يوم القيامة وقد مدى يهده إلى بيت المسلم وده حقه زي نبيه صلى الله عليه وسلم كان, يصو... ي... كان صواما قواما وكان ينامع الحصير حتى تأثر منه يوم يمضي شهر والشهر لا يقض نار في بيته رسول الله شوفوا الورع بتاع أنبياء الله ورسل عجل صلى الله عليه وسلم وقالوا الذين هدى الله فبهده مختلف يبقى إذا داود عليه السلام من مظاهر قوة الدولة الإسلامية وهذه, الدولة... وهذه المظاهر إعداد جيش قوي هذا الجيش اتربى تربية إسلامية جيدة لأن عماد القوة أنه في أم عقيدتها سليمة أمة أخذت بمظاهر القوة، أمة في نفس الوقت اللي هو اللي بيسمى قوة الساعد والإيمان ووحدة الصف، أمة يلتحم فيها القائد بالقاعدة، نعم. كلهم قلب واحد، ما فيش حد بيكره الثاني، للقائد الزعيم الأمة تكرهه ولا يكرهها، والجميع يلتزمون بخط واحد منهج الكتاب والسنة، نعم. ده اللي يؤلف بين القلوب. كبر داود وتوفي عن عمر يناهز المئة عام. نعم هذا العمر المبارك نعم. وجاء من بعده ابنه سليمان نعم. ويعني ثار على منهج أبيه نعم. ومكن الله لسليمان أيضا نعم. وأعطاه من التمكين أشياء كثيرة زي يعني هو طلب من الله عز وجل أن يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعد وفعلا أعطاه سبحانه وتعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعد لأول حاجة نعم. أول حاجة يعني لما نرجع لمنظومة القيم الإسلامية عشان ننظر للمسألة منظومه قيم الاسلام اول قيمه قيمه العلم القيمه الثانيه قيمه الايمان القيمه الثالثه قيمه العمل وبعدين قيمه وحده الامه وتكريم الله للانسان ووحده الاصل البشري والعدل والشورى فلما نقرا سوره النمل اول ايه تتحدث ولقد اتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا كثير من عباده المؤمنين العلم النافع مش العلم الذي يقتل ويدمر كما نرى أسلحة الدمار الشامل جمعها أعداء الإسلام الإخواني على أرض فلسطين الآن أسلحة تستخدم الشظاية تطاير على أطفال تقتل النساء على حسبنا الله ونعمل الوكيل اللهم أدمرهم تدميرا يا رب العالمين نعم. اللهم ردهم رد إخواننا إلى دينك ردا جميلا نعم. ولا تأخذهم بما فعل السفاء منهم يا رب العالمين نعم. ولقد أتينا داود وسليمان علما نعم. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمن بالعلم دي حاجه نمره 2 وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون الله له له جنود من الجن ومن الانس ومن الطير ايوه يعني والجن يعني الجوش حديثا عندها انس وعندها لكن ما عندهاش عندها طائرات طائرات طائر. ايوه الطير يعني في مقابل يعني, يعني الشيء المهم انه الجن يرون الناس انهم يرونكم ها ولا ترونهم يرونهم هذه قال يرونهم حيث لا يعني اذا الف... يبقى اذا هذا بالنسبه لقوه طلب ان يكون له ملك لا ينبغي لاحد من بعده ولا بد ان يتميز وكمان شياطين غواصين نعم والريح ودواشه وروحه الشهر واسلنا له عيد القطر فاذا المفروض يعني اذا يعني ملامح التمكين الذي تحققت لسليمان عليه السلام وكان يعرف من اللغات دكتور جمال كان يعرف لغة الطير ولغة النمل و... ويسمع هذه الكائنات على صغرها ما إذا احنا راجعنا الآن إلى سورة النمل نرجع لموقفه مع النملة مع هو وحشة للسليمان جنودهم الجن والإنس والطيف حتى إذا أتى على وادي النمل م. بيتحرك الجيش قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين الشيء الذي يلفت النظر أن النملة أدركت أن الذي يتحرك هو سليمان عليه السلام وبصراحة الموقف كله يلفت النظر كل فلس نظر يعني, يعني موقف النملة ومعرفتها بسليمان ومعرفة سليمان بلغة النمل وسماعه لها رغم دقة دقة النمل يعني مين بيسمع هذه مع دليل على ان هذا هو الوحي لكن سيدنا سليمان كن ان النملة تدرك هي لو تدرك خطر بفعلا تغير اتجاهها اذا كانت الخطر يترصدها تغير اتجاه لكن كن انها تستشعر ان الخطر دجاي من سليمان عليه السلام وان سليمان اتقى لله من يدعس نملة بقدمه لاحتمال ان سليمان موجود وهم لا يشعرون لأنه عنده ورع خلق الله له حرمة أوه. كما ورد في حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي رواه امام مسلم يعني النمل له حرمة ليلى لا وجالك نهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل بس ده النمل يا دكتور لانه هو مش اطفال ولا حاجة مش أوه. اطفال انا بحشمها دي عشان هنا المقارنة دكتور اشرف الذين يستهينون بحرمة الإنسان ويرفعون شعارات سيادة القانون والحر والحريات والديمقراطيات لقد البشرية تعاني الآن تحت ما يسمى بالديمقراطيات والاشتراقيات وحقوق الإنسان هذه شعارات كاذبة يا دكتور غياب هذا النموذج الإسلامي عن توجيه حياة الإنسانية هو سبب المشاكل دي اللي نحن عايشينها الآن إن دول تستحل الأوطان وتستحل الثروات وتستحل الدماء لأنه ما فيه ضابط هنا لكن لكن شرعنا الحنيف يقول هذا أن كل حي له قدسيته آآ آآ آآ الشجر وال والدواب وال والنبات وال والنملة لها يعني مكانة وكان وكون النبي يعني يدوسها بقدميه دي دي حاجة قالت في القرآن نعم هنرى في الحديث الصحيح أن نملة قرصت نبيا من أمياء بني إسرائيل فأمر بقرية النمل فأحرقت فعاتبه الله من فوق سبع سماوات أفي أن قرصتك نملة أحرقت أمة تسبح الله رب العالمين ربنا عاتبه أفي أن قتلت كنملة قرصتك نملة تهلك قمة النمل بل إن سليمان عليه السلام خرج عن سني يستسقي في مرخ خرج يستسقي وهو في الطريق شاهد نملة تقف على قائميها الخفيا وترفع يديها إلى السماء تقول اللهم انا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن فضلك فسقنا الغيث فقال صلى الله عليه وسلم لإخوانه ارجعوا فقد سقيتوا ربنا سخاكم عشان هذه النبل الله سبحان الله عشان كده لما سيدنا سليمان أتوا على وادي ودي النبل قالت س... لا يحتمنكم سليمان وجون فهم نشعرون ماذا فعل سليمان وطبعا دا... لا تمنوا الذي أوحى إلى النبل الله عز وجل ما أوحى للنحل النحب للنمل إلى النبل سبحانه وتعالى وأوحى له سليمان. سمع فتبسم سيدنا سليمان هنا هل هو شكر لنعمه الله ام انه يبتسم يعني يعني يتعجب لتصرف النمله فيه يا دكتور أشرف فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي ربي اوزعني يعني اجمعني كلي اجمعني كلي ان اشكر نعمتك وفقني, وفقني أن أشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي ونعم على صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ما قالش بين الكبراء ولا الأغنياء بين عبادك الصالحين ولا بين يعني ولا بين قادة النسبة وعلى والدي الدكتور جمال آه. كان من من حتى من الحاجات اللي تبين أثر التربية في الأبناء كانت أم سليمان كانت تقول له لا تكثر من النوم بالليل حتى لا تأتي يوم القيامة فقيراً نعم لأن ربنا لأن الليل هذه هي الأم التي تخرج سليمان أيوة. التربية هنا البيت الذي تربى فيه سليمان بيت داود وهذه السيدة التي تحرص على إيقاظ ولدها وتنبهه أنه عدم قيام الليل يأتي يجعل الأرض الإنسان مفلسا يوم القيامة ولأن أصل قيام الليل شرف المؤمن قيام الليل ورحمة الله صلى الله عليه وسلم كان يحذر يا فلان لا تكن كفلان كان يقوم الليلة ثم تركه وربنا سبحانه وتعالى في سورة المزمل قم الليل إلا قليلة نصفة وانقص منه قليلة أو زيد عليه وردت القرآن ترتيلة إن سنلقي عليك قولا ثقيلة بل وحديثنا سلم يعني المرء يعني إذا استيقظ من الليل فأيقظ أهله فأبت أن تقوم فنضح في وجه الماء فقامت فصليا فكتب من الأوابين والأوابات وزعكس صحيح يعني إذن عشان كده أم سليمان قالت لي ولد قيام الليل وعشان كده تقصير الناس من ملامح يعني ضعف التربية في عالمنا المعاصر عدم قيام الليل وعدم صيام التطوع وايضا عدم صلاه الفجر في المسائل هو ولا عل يعني عدم التقصير في قيام الليل هو الذي يؤدي الى عدم صلاة الفجر نعم هاش كده ولو ان الناس اقاموا الليل لو وفقهم الله لصلاة الفجر كلام هاش كلام اذا عايز اقول استنح بس تعذرنا ان نعتذر للمشاهدين مشاهدينا الكرام نظرا لان محاور الحلقة كثيرة وساخنة ونظرا أيضا لطلب الدكتور جمال إحنا النهاردة نعتذر عن الاتصالات وإن شاء الله من من الغد يعني برنامجنا مستمر يوميا إن شاء الله وتفاعلاتكم وأسئلتكم عن غزة وعن عما يعني نستطيع أن نؤديه ونقدمه تجاه إخواننا في غزة هذا العطاء مستمر يوميا إن شاء الله نحن نعتذر اليوم فقط عن تلقي الاتصالات ولكن من الغد إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم في قصة الصراع من الغد الساعة الثامنة مساء على قناة دليل الفضائي إن شاء الله نرجع بقى نكمل موضوعنا بهدوء وبرحتنا وبدون أي حد ما يزعجنا فاذا فلما عند هذا المشهد فتبس مضحكا هو, هو تفقد الطير بعد كذا ده ولي أمر وكلكم راعين وكل مسؤول على رأسك لغم أن السليماني في عبد الملك العظيم ده بيتفقد الطير بدور على الجند لأنه مسؤول عنه بين يديه الله صلى الله عليه وسلم علمنا قال ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم أن يموت وهو غاش الله إلا لم يرح رائحة الجن كان الدكتور جمال هو سيدنا سليمان كان فقط يعرف لغة الطير والنمل وكذا أم أنهم كانوا يعني من شعبه ومن رعيته ومسؤول عنهم ويوجههم أو يتلقى منهم الأخبار أو كذا ده جنده جنده يعني رعيته نعم ونشوف بعد شويه منظرنا من الظهر هذه المره اه اذا فهو عندما تفقد الطير كان يتفقد الرعيه و... ويثار عن اخبارنا كان... كما كان يفعل ف... رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان... كان... كان يفعل عمر رضي الله عنه ويتفقد أحوال الرعي وهو اللي كلكم راعي وكل مسؤول نعم فالامير عن والاب والخادم والم... فكلكم وكل مسؤول عن وهو يتفقد الطير إيه الموقف اللي حصل مع الهدهد ف... ف... ف... ف... تفقد الطير فقال ملجيش الهدهد فتفق وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لا لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبيل يقدم لعزرها عقبه لم يبدو أنه كان على ثغرة م. في نوبة من نوباته فوجده مش على الثغرة ولكن حتى وإنه لم يجده على الثغرة إلا أنه لم يحكم قطعا وانصدر حتى يسمع منه فاللازم ما الغايب يقول حجته معاه نا. الغائب حجته معاه لا بس احنا دايما ما ب... مش دايما يعني لكن بن... ما بن ده خلق كده. النبوة يا أستاذ نا. عشر ده خلق المؤمن المسلم انه ما يتسرعش نا. في اصدار الحكم لازم يتريث عنده عذر ولا لا عشان كده لما حد اول ما يعني لكنه ما كان يكتفي بانه لاحظ الهدوء غاب وانتهى ده جيش بيتحرك وفي الظاهر مهم عنده وبيسعى لتحقيقه وجد واحد سايب النوبة بتاعته فكان لازم يعلن فيه عملية ضبط وربط في داخل الجيش نعم. عشان كده قال له أعذبانه عدما شديدا او لقد بحنة او لقد بسلطانه بيه فكان لابد منه عشان الحرص على الانضباط داخل الجيش فأين كان هذا الهدفل وماذا محر. كان يفعل بعد شفاية يأتي المشهد الخرآني فإذا الهدفل فما كتغير بعيد حد الظهر قال له ده سليمان عليه السلام بيتوعدك عليه السلام وفيه فمكث غير بعيد يعني قريب منه يعني مش خايف لأنه عارف أن الأجل بيد الله ولأنه يعلم عدل الملك ولأنه يعلم عدل الملك أي ما فاش كلام وعارف أنه عنده ورعه تقه فاش كلام فلذلك هنا نجد أنه فمكث غير بعيد وقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يا خير عندي معلومة ليست لديك احطوا بما لم تحط به لو في بطانة السوق كانوا يقولوني ازاي تقول للملك سليمان عليه السلام انه احطي بما لم يحط به هي قلة الزوء دي اي طبعا بادك فايز دي من السوق كان, كان ممكن يحصل حاجات اكثر من كده يعني وكان الواحد مننا يعني القلب يعني يتفتر لما يحدث الاعنى ارض الاخواننا لكن انا بقول شوف هذا الذي افتقدناه سبب نكبتنا الان هذه النمازج هي التي افتقدناها تفتقدها الامة التي تحتاج في عمنا الخروج من المأزق واللي يس... اللي بير... اللي بيريحنا ان التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل لا. وطول عمر الامر ما هينشى على هذا النسق لا. برضو س... إن... فإن مع العسر يسرا سيتبدى الظلام هذا الظلام وسيقيد الله لهذه الأمة عالما ربانيا يقود الأمة الإسلامية من المحيط إلى المحيط بكتاب الله وإنقاذ الله. يعني احنا عندنا أمل واللي بيحصل ده وما أصاب مصيبة إلا, إلا في إلا في كتاب من قبل أن أبرائها إن ذلك على الله يسير والنصر مع الصبر والفرج مع الكرب ورب ينصر أخواننا على الأرض فلسطين يفرج كربهم ويسدد رمرهم وينصرهم نصرا عزيزا ويزلزل الأرض من تحت أقدام العدو ويدمر حصون العدو على أيديهم يا رب العالمين فالمهم الشاهد هو الهدو قال أحطت بما لنتحط به وجئتكم من سبع بنبع نقيت هي الخبر طبعا نبأ هنا كلمة نبأ معناها الخبر العظيم مش أي أي خبر الخبر العظيم. ما هذا الخبر سبق. الذي اتى به الهودة قال اني وجدت امرأة تملكهم سبأ دي في جنوب الجزيرة العربية يعني شوف سليمان في بيت المقدس نا. يعني في بلاد الشام وملكة سبأ في جنوب الجزيرة العربية نا. لكن التواصل لاني دي امة عربية واحدة خلي بنا يعني وقيل عشان كده كمان ارض الرافدين داخل نصاق ملك سليمان هي أرض إيران وأرض مصر وأرض الشام كلها فلذلك يعني وجدت امراه تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ربنا مكة اعطان ملك عظيم لكن للأسف لكن هنا بقى فبدلا من أن يتوجهوا بالشكر لصاحب هذه النعمة ويعبدوه ولا يشركوا به شيئا إذا بهم يتعبدون لغير الله سبحانه وتعالى هذه مشكلة خطيرة زي في الحديث أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري خير للعباد نازل وشرهم إليه صعب دي المصيبة الـ الـ الـ الـ الهجز الهدهد كيف مخلوق من مخلوقات الله عز وجل مكن الله هذا التمكين ويسجد لغير الله ويتعبد لغير الله انتفض أني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتوها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ده كمان بفلسف القضية وفاهم فاهم إيه اللي خلهم يعملوا كده الشيطان هو اللي صرفهم ثم أردف ذلك بقوله ألا يسجدوا لله لمن ينبغي أن يكون السجود ولمن ينبغي أن يكون الرقوع ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات الأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم والعرش الكريم شهد يعني هنا لا إله إلا هو رب العرش العظيم يعني إذن واضح أن سليمان دكتور جمال مش محتاجين نموذج كنموذج سليمان عليه السلام نحن محتاجين نموذج كنموذج الهدهد يعني هذا طائر صغير ويحمل هم أمة الإسلام هكذا وينتصد ويغضب لأنهم يعبدون ويسجدون لغير الله يعني هذا النموذج نحتاجه في هذه الأونة وهذه نعم الغيرة نعم على دين الله نعم ولكن والشيء الذي يلفت النظر الناس اللي تربوا على الإسلام ما يظلموش يعني ما جالش دول الناس ولا كذا ده جال زينا لهم الشيطان وأعمالهم ضحك عليهم الشيطان وكانها إشارة من الهدهد للملك سليمان عليه السلام يقول له الناس دول الباطل الشياطين الإنس شغال عليهم وشياطين الجنس يقول عليهم أين أنتم يا أصحاب الدعوات يا أصحاب الحق لازم تشوفوا شغلكم ما تسيبوش الناس دي فشتالهم الشياطين لأن في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم لأن الإنسان يولد ما من مولود إلا يولد على الفطرة وأبواهما اللذان يهودانها أو يمجسانها أو ينصرانه ربنا بيديك نسمة طيبة صفحة بيضاء أنت اللي بتحولها يا إما إلى تنمي خير فيها يا إما بتشعر منها فلذلك هنا الفلسفة الهدهد وهو يقوم الأعمال لم يظلم لكنها كانت رسالة إلى قائده وسيده يقول لا حق لك أن تبقى هنا وفي قطاع من الناس يشرك بالله وتسلط عليها الظلم والقتله دكتور جمال ما زال الحديث مع عن الهدهد وسليمان مهم وفيه دروس كثيرة ولكن أستأذنك نستكملها بعد الفاصل مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم أنا الشعب الفلسطيني أنا الجرح الذي نزف أنا الدمع الذي زرف أنا اللحن الذي عزف نشيدا ZANG في وطني شرعيني أنادي أمة العسلة يا أماه الضميني وأشكو لوعة الآلام عسى يوما تجيبيني أنا الجرح الذي تسري دماه على فلسطين صدى الآهات أبعثها فترجع كي تناديني أنا الجرح الذي تسري بما هو على فلسطيني صدى الآهات أبعثها فترجع كي تناديني اهلا بكم من جديد وغزة قصة الصراع مازلنا دكتور جمال بنتكلم عن موقف الهدهد مع سيدنا سليمان وكيف ان هذا الهدهد تحرك لان هؤلاء القوم يعبدون غير الله ويسجدون لغير الله هذا هو الذي حرك حفيظته وحرك نفسه فجاء متألما يشكو لسليمان نعم لكن هنا اود ان اذكر الهدف من هذا الخبر ان نذكر شعوب العالم العربي والاسلامي إن بيت المقدس إسلامي ولم يكن هناك لدولة يهودية منذ عهد آدم عليه السلام لحتى عهد داود وسليمان وحتى عهد محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فهي أرض الإسلام التي كتبها الله للمسلمين والمسلمون الآن يقاتلون لتحرير بيت المقدس مش غزة بس تحرير بيت المقدس كلية وحيفا ويافة والمسجد الأقصى والنقب وغزة هذه كلها وبعدها ينطلق المسلمة تحرير أرض الله كلها فذلك نحن بنذكر الناس بفرض الله عليهم وأن لا يتخلوا عن إخوانهم دي القضية لا. نأترجع سليمان عليه السلام حينما سمع هذا الخبر تقرير قدم له من أحد جنده وهذا الجندي على فكرة له جنحان ممكن يطير بهما في أجواز السفاء ويتفرج على خلق الله ويقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار والتفكر عبادة لكن عبادة سلبية فلذلك يبدو هنا بقى الهدهد اللي تربى على الأمر بالمعروف هو عن المنكر والمنكر الأكبر أن يعبد غير الله وأن تطبق غير شرائع الإسلام أحس بالقضية دي وذلك جيل سلمان قال لهم يتعبدون لغير الله يكفرون بالله ويشرك بالله سليمان عليه السلام هذا الموقف كان يستزع منه التحرك تحرك الأول أن يدعو إلى الله عز وجل الناس دول يدعوهم إلى الله لأن المفترض فيه أنهم جاهل احتمال يكون جاهل وربنا قال وما كنا مبل... معذبين حتى نبص رسوله فإذا عنده القاعدة لازم في الأول يبلغهم كلمة التوحي يدعوهم إلى الله مع عشان كده ربنا قال في سورة التوبة وإن أحد من المشركين استجارك فاجروا حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهم أمنة فهنا هو أرد أن ي... أولا يبلغ رسالته ولكن متوقع إن أهل الشرك أهل سبأ لما توصلهم رسالة سليمان عليه السلام أن يرفضوها ويعلن الحرب عليه، فكان لابد أن يأخذ بالأسباب القوات بتحت المجهزة دي مش لترويع الآمنين أو لسرقة الأوطان وسرقة الثروات زي ما يجري حوالينا الآن، الأوطان سها محتلة العالم الإسلامي العالم الإسلامي يحيط به قوى الاستعمار الدولية المجرمة الصهيونية والصليبية العالمية. وف هنا سليمان عارف ان ممكن دعوته الى الاسلام دي تسبب له مشاكل فلا بد ان يعد كلها تسبب له مشاكل ف... هل ده اقعد وقال خلاص بقى خليني في حالي ولا بدا ياخد بالاسباب ع... ح... ده القران الكريم يقول لا ده كان لا يعد لكل شيء عدته لكن في حاجة في الاسلام اسمها اداره الازمات لا. فهو دلوقتي قدامه ازمه محتمل تروح دعوة الى الناس الاسلام يفاجئ يفاجئ بان قوات بتتحرك لحربه على الحرب لا. فاراد انه يأخذ يعني عد العدة في ضوء معلومات يجمعها عن اهله سبق لا. فلذلك وجه رسالة على طول قال سننظر اصدقت ان كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ومنظر ماذا ارجع حمل الرسالة الهدهد من بيت المقدس الى مأرف شب الجزيرة العربية في سبأ والقى الرسالة بين يدي ملكة سبأ ملكة سبأ جمعت اهل الشورى رغم انها امرأة كانت يعني كافرة مشركة بالله عز وجل لكن كانت حريصة على امضاء مبدأ الشورى لانه مبدأ يعني ينبني عليه الصواب وال... ومجموعة من الافكار عز. مش فكرة واحدة مصلحة نعم. مصلحة الامة في... مش في الاستبداد في, الاستبداد في الشورى ولان فيها المصلحه اقرها الاسلام أقرها نعم نعم هو نظام رباني بقى ودعا ل... للناس وأمرهم بشوره بينهم وشاورهم في الأمر نعم ولو كنت فضل غيظ من حولك تفاعا هو استغفر لهم يشاورهم في الامر فلذلك ب... ب... الحوت القى الرساله بين زي ملك سبا فجمعت اهل الشوره وقالت أي... يا ايها الملا اني القيا الي كتاب كريم انه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا <تصفيق> تعلو علي واتوني مسلمين شوف إنه من سليمان فلو كتاب كريم يعني صاحب الدعوة حرص على أنه يبعث للملكة كتاب كده شكله طيب وكلماته طيبة وما يستسرهاش فهي الملكة يبدو أنها كانت زكية وكانت رغم أنها مشركة لكن أثنت على الكتاب كتاب كريم إنه إني ألقي عليك كتاب الكريم من مين؟ انهم من سليمان الرحيم السليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي واتوني مسلمين فكان من أهل الشورى موقف غريب أوي ما قرأوش ولا تشاوروا ولا تناقشوا لكن قرار فوري قالوا نحن أول قوة واولي بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين نسبق عندهم إيه؟ يعني قوة و و كبيرة. هذا هو الفارق بين أهل الإسلام أيوة. وأهل غيره من ال ما زول ما قال ده لا يجدون في مهرش مفسر الشيخ شخاب الحسن الندوي قال لا يجدون التفكير إلا بنعالهم على طول إن هو فضل قرأ إبعثوا له قوة ونخلص عليهم ويمتلقوا ولذلك يعني يمكن لأنهم لا يجدون التفكير إلا ابن عالهم يعني يمكن بعض الناس في العصر الحديث أدرى كذلك يعني فيعني هو الشاهد في التفسير سبحان الله فكان موقف غريب لكن الملكة كانت زكية قالت لا إن الملوك إذا دخلوا قرية حرب دمار نعم أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها ذلك وكذلك أفعلوا تم إليه الحل قال له إني مرسلة إليهم بهدية فنظرة بما يرجع المرسلون فقال له هدية هدية لين القلب سيء واحد يعني قل له عنده شغلانة يجيب سيدنا الشيخ ويقول له عزيمة كويسة قل له رأيك سيدنا الشيخ يقول له جالس. جائس <تصفيق> عشان كده هدية تلين القلب وإني الهدية ليس دائما رشوة يا دكتور جمال يعني, يعني, يعني حاجة بس بتقول يعني يجي الشيخ وعزونا لا حديث لا, لا, حديث لا خلي خلي لا ما حسنا ده شيء ده شيء يعني, ما. يعني في برضه ربنا قال إن الذين يقتمون ما أنزلنا من البينات لا أنا, أنا لا أقصد الهدية للوالي أو للعالم آه آه من أجل فتوى أو كذا ولكن الهدية بشكل عام تهاد وتحب ده شيء آخر لكن هي المشكلة هو حيال قضية كبيرة بيدعوهم إلى الإسلام موقفكم إمن القضية دي ودي ما قضية مصيرية ما في لا مش هيفرض عليهم القوة خلاص هو شعور لكن تقره بإني في كيان سياسي لابد يأخذ عليه لوقيان الدولة الإسلامية. فعطلت لما... إليه بهدية. بق... إن مرس قالت إن مرسلة إليه بهدية فنظيرة بما يرجع المرسلون. فطبعا سليمان عليه السلام يعني بعت لهم رسالة بل أنتم بهديكم تف هديتكم تفرعون. إحنا مش بتوع الهدايا. إحنا مش بتوع دنيا. مش, مش بتوع دنيا مش لقضيتنا. الفلوس لم تصرفنا إحنا عندنا رسالة ربنا مكلفنا. أن نخرج البشرية من العبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الأخيرة ومن جور المبادئ والأديان إلى جو الحدث. الجم... إلى, إلى عدل حد الإسلام. لذلك هو قال لهم بأنتم بهر بهذه تفرحون. وصل الخبر لسليمان أن ملك السبأ وقومها قرروا ال بيت المقدس والاستماع لسليمان عليه. اللي يعرض لهم قضية الإسلام، يعرض لهم قضية الإسلام، لا. ونرى المشهد سليمان وصل وخبر طبعاً ما إحنا أتي ملك عظيم، شوفوه في ميت المقدس، ويراقب ما يجري على أرض صنعاء في جنوب الجزيرة في في جنوب ال في في في بلاد اليمن، ويبتدي ينفذ آليات الاستراتيجية بتاعته على هذا النسق الرائع. فأدرك إن قبل ما تيجي ملكة سبع عاوز يقدم بعض الآيات المبهرة ما مها ملكة سبع أتيت من كل شيء وقالها عرشا عظيم وسليمان ملك لا ينبغي من ب... لأحد من بعد لكن شتان بين التمكين لأهل الشرك وبين التمكين لأهل, إيه؟ لأهل الحق, الحق لأهل الإسلام لأن أهل الإسلام تمكين أعظم لأنهم بيوظفوه في طاعة الله نعم أهل الشرك يوظفون العلم في القتل والتدمير والسرقة وإهدار حرمات الأوطان و... وكما نرى الآن على أرض غزة ب... المستشفيات فيها معاقين يطلبون منهم أن يخذ المستشفى ما فيش كهرباء ولا فيه مية وقتل جماعي تدمير أربع سيارات إسعاف بارح وإسلاما وقدسا وغزته مصيبة عظيمة هدول عندهم علم بس ما فيش ضوابط ما فيش دوابط, مفيش دوابط دول خلاص اشتالهم الشيطان نا. فهنا الفرق بقى ولكن إيه؟ سليمان استغل هذا العلم وهذه التكنولوجيا والتقدم التقني في ان يبهر ملكة سبأ فماذا فعل يدعو الى الله عز وجل نا. فقال ايها الملاي ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين هاو حد يجيب لي عرش ملكة سبأ قبل ما تيجي هنا مع الوضع في الاعتبار يا دكتور جمال ان المسافة بين ملكة سبأ وبينه شهر تقريبا شهرين ذهابا واياما شهرين, شهرين. ذهابا واياما فده الكلام زي بتقول ده جاي ومش بس كده وده عرش جوه بيت جوه قصر وعليه حرس نعم فلذلك هو سليمان عليه السلام قال ايكم يأتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وهني عليه لقوي وامين قبل ما تقوم من مجلس القضاء ده يكون العرش عندك لكن هو سليمان اعتبر ان دي وقت طويل اوي واني لابد من احضاره لانه يخشى ان يصل قبل, قبل أن, ان يصل العرش نعم. ولذلك قال الذي عنده علم من الكتاب هل العلم بقى مهم نعم. انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرف كان عفريتا اخر انه كان النقص القرآني يعني مش لم يحد ها هو يحد فيه التزيط في التفسير م. لكن هو ربنا قال ولقد آتينا دو... داود وسليمان علم رفع من قيمة العلم وربنا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات مبركة. وحتى هنا قال أ... الذي آتاه الله أيوة. قال الذي عنده علم علم من الكتاب الكل... ف... ف... فالعلم أيضا نمخشى الله من عبادة العلماء م. فإذا انفرود هذا وعشان كده رسول الله قال يعني الطالب العلمي في سبيل الله حتى يرجع م. وقال يستغفر له كل شيء حتى النملة في في جحرها والحيتان في باطن ضحر يضعون أي حالها. أما عرفت ما, ما تتكلم وووهي عالم وأخر عابد لله ثورة تعالى. ملائكة. بل في في المناسبة دي سليمان عليه السلام قبل ما نصل القصة يعني في مرة ماشي هو وإخوانه فوجد الديك يصيح فقال سليمان تدرون ما يغ... ماذا يقول الديك ده؟ قالوا لا ندر لغة يا نبي الله. قال إنه يقول اذكروا الله يا غافلين اذكروا يعني. الله يا غافلين مع شقده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قاليه قال إذا سمعتم الديك يصيح تقول سبحان الله لأنه شاهد ملك شف بهذه الأنبياء والرسل فكر مسألة سايبة الذين يتصورون الله عز وجل يعني خلق القال وخلوهم يدعكوا في بعض وده يظلم ده وده يقتل ده وكذا ونسوا أن للإنسان حرمة بل وللحيوان حرمة بل يعني النملة لها, لها حرمة وده اللي جالنا بالسلم يعني لما شوف وقفتنا مع الإسلام الحتة بتاع سليمان دي بتذكرنا الجزء الخطير انه نسلم دخل يعني عشان نعرف يقولوا المسلمين هم الارهابيون احنا بنستخدم اسلحه الدمار الشامل المجرمون ونقتل النساء والاطفال في تاريخنا ما فعلنا ذلك كله ابدا القتل هم القتله والارهابيون هم الارهابيون الذين لا دين لهم ولا يقول ولكن نعود إلى... إلى الذي عنده علم من الكتاب قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأاه مستقرا عنده أقر هذا المنهج سيدنا سليمان فلما رأاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي نعم. رد الفضل لصاحبي هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني ينكر لا في كل نعمة يا دكتور جمال كل ما تظهر نعمة ربنا وفضل ربنا عليه في هذا العلم يقول ربي أوزعني وهنا ل ل ل لأشكر هذا و... من فضل ربي ليبلو أني أشكر ما شوف ما ربنا قال ولئن شكرتم لأزيد أنكم ولئن كفرتم أن يهذابنا شديد بعدين ربنا لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يضره معصية الطاعين من اهتدى فانما يهتدي نفسه وإن ضل ومن ضل فإنما يضل عليها no. بل في الحديث القدسي قال عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة no. سوف وعبدي آآ آآ يعني ربنا لا يضره معصية العاصين يا عبادي في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم على أتقى رجل قلب الرجل الرجل رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا طيب أستاذنا حيكي عايزين نوجز الجزء اللي فاضل في القصة عشان معنا شبهتين عايزين نرد عليهم كمان قبل نهاية الحلقة لأنه وقتنا خلص ال ال هو ال ال الفكرة أنه من شكر فإنما يشكر نفسه نعم. فهنا الحديث القدسي يفسرها يا عبادي لو أن أولكم وأخيركم وإنساكم وجنكم على أدقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا على ولو أن أولكم وأنساكم وجدناكم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك منه شيئا يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه طيب أستاذنا الدكتور جمال عبد عبدالهادي أستاذ التاريخ الإسلامي أه أه ولك موسوعة معروفة وشهيرة أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ هناك خطأ شائع في التاريخ عن الموقف الذي نتحدث فيه عن سيدنا داود وسيدنا سليمان ويقولون إن سليمان بنى هيكلا وأن المسجد الأقصى الآن فوق هذا الهيكل ويريدون أن يهدموا المسجد الأقصى حتى يتم بناء الهيكل إيه الكلام اللي بيتقال دا وكيف نرد عليه اليهود حينما فكروا في احتلال واغتصاب بيت المقدس وإقامت دولة يهودية كان لابد لهم من سندان السند الاول العهد القديم فزوروه السند الثاني تزوير التاريخ عشان كده احنا قلنا فزوروه ادوروا التاريخ الموسوعات التاريخيه العالميه بتاعه النهارده كتر الموسوعات التاريخية العالميه موسوعه التاريخيه بتاعه لانجر وهامرتون وويلز وديورانت كلها تزعم بان اليهود ورثت إبراهيم عليه السلام في تصورهم النبي اليهودي في تصورهم وأن داود وسليمان كان يهوديين وأن سليمان بنى هيكلا لإله اليهود ده التاريخ المكتوب وكل طبعا مزور أولا سليمان عليه س... إبراهيم عليه السلام قال الله ربه أسلم قال أسلمت الرب العالمين يا أهل الكتاب لما, تكف... لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان مم. حنيفا مسلما ومن أولى الناس بإبراهيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين أموا دين إبراهيم بالنسبة لإبراهيم ووصى بها إبراهيم <الطعق> بني ويعقوب بني إن الله صفا لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعدين إبراهيم بعبادات وطاعات وبناء البيت العتيق وأزل في الناس في الحج. هذا نبي مسلم، لا يهودي ولا نصراني بالنسبة لدوود وسليمان احنا هل في, ال... في اليهودية والنصرانية صلاة زي صلاة داود ولا صيام داود ولا توحيد الله رب العالمين على هذا النسق البارع اللي احنا شفناه سلوكيات واخلاقيات وكيان الدولة السياسية ونشاطاتها وادافية وغياتها تؤكد للدولة الاسلامية لكن يحسم كمان القضية حديث والأية إنه من, وإنه وإنه إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى الله وأتوني إيه مسلمين وملكة ثابه جاءت في الآخر لتعلن ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين إذا رأيت وأسلمت وأسلمت ما كان لها كان يهودي ولكن هيك حاول استخدم ب ب ب بحديث عشان, بحديث عشان ندعي اللي هو وراء حديث رواه النسائي قال محمد صلى الله عليه وسلم وهو طبعا في من علم ربنا ذا اللي في كتاب لا يضل ربي ولا أنسى قال سليمان قال صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم لما بنى سليمان بيت المقدس لما بنى سليمان بيت المقدس مش هيك سليمان بنى سليمان بيت المقدس مش بعنا هذا أنشأه من جديد لأن اللي بناء آدم لكن آدم. قام بالترسيعته زي ما رفع إبراهيم قواعد من البيت م. م. يبقى إذن وسع و... وأضاف وعنده وخ... تمكين وعمل فيه محاريب يعني كان م. سليمان يعني نسق هذا البيت على نسق بيه قال فرب... محمد صلى الله عليه وسلم لما بنى سليمان بيت المقدس سأل الله خلال ثلاثة م. منها هنقول واحده منهم بس فب. ما من إنسان يتوضأ في بيته ويخرج لا ينهزوا إن الصلاة في المسجد الأقصى إلا خارج من ذنوب يوم ولادتهم. أمه يبقى إذن مسجد وبيت المقدس بناه سليمان عليه السلام ما كان يهودية ورصانية إذن بيت المقدس عاصمة الدولة الإسلامية التي امتدت حدودها على أرض الشام كلها وجزء من أرض الج... الجزيرة لا نعرف حدودها الكاملة لكن واضح أن الجزيرة العربية كان وهي مراس الأمة الإسلامية نعم. إذن اليهود مغتصبون القتل سفاق الدماء مغتصبون لفلسطين وتحريرها وإخواننا الآن يزودون عن بيت المقدس ميراث النبوات نعم ونسأل الله أن يوفقهم ونستألها تدعو لهم حتى يوفقهم الله في خلال مثلا دئيتين عشان وقتنا خلاص انتهى الحمد صح. لله واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهدوا أن محمد عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد نسالك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام أن تأذن في تحرير المسجد الأقصى لسير وتأذن لشريعتك أن تحكم لكتابك أن اللهم هيئ لهذه الأمة أن رجل يعز بها أهل طاعتك بها أهل معصياتك آه. ويؤمر فيه من عروفنا فيها المنكر نستغيث بك لإخواننا على أرض فلسطين وعلى أرض العراق وغيرها من ديار الإسلام نستغيث بك لإخواننا على أرض غزة وغيرها من ديار الإسلام نستغيث بك للمصدعفين في الأرض يا رب العين نستغيث بك فأغسهم ونستنصر بك فانصرهم اللهم سدد رميهم وتولى امرهم وتقبل شهداءهم واستر اعراضهم وفك اسرهم فك اسرهم كف ايدي المجرمين عنهم كف ايدي اليهود عنهم اربط على قلوبهم قلوب ابائهم وازواجهم وامهاتهم واطفالهم اللهم اجرهم في مصائبهم خير عبد خير منها رب العالمين ربنا انهم مغلوبون فانتصر حفاة الفحم جياع فاطعمهم عطشى فسقهم مرض فدوهم محصرون ففق الحصر عنهم محصرون ففق الحصر عنهم اللهم حنن قلوب المسلمين عليهم يا رب العالمين الله هو عفق قمة الإسلام للوقوف معهم ول ولقتال اليهود معهم اللهم رحماك باليتام رحماك بالأرامل رحماك بالعتشة والزمن والمرضى اللهم إننا نسالك لهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنظار انت عضدهم انت ناصرهم بك يصلون وبك يجلون وبك يقاتلون اللهم خير لهم واختر لهم اللهم كف ايدي اليهود عنهم اللهم اربط على قلوبهم وقلوب ابائهم وازواجهم ومهاتم زلك لهم العافية في الدنيا والاخره زلك لهم العفو والعافيه في دينهم ودنياهم واهليهم ومالهم واولادهم استر عوراتهم استر عوراتهم امن روعاتهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم عزم بعضناتك أن من تحتهم يا رب اللهم قو زهورهم اللهم انزل السكينة والطمأنينة على قلوبهم يا ربي اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم كحل عيونهم بنصرة دينك وكتابك وسنة نبيك إنهم يدافعون عن شرف الأمة يدافعون عن بيت المقدس يدافعون عن النساء والأطفال في غزة وفي أرض الإسلام كلها إنهم يدافعون عن شرف الأمة عن أوطان الأمة فخذ بنواصيهم إلى الخير إلى غيرك لا تكلهم يا رب لقد خذلتهم الدنيا كلها ليس لهم باب سواك ليس لهم رب سواك ليس لهم رب سواك فادعونه اللهم كلهم لا تكن عليهم اللهم تولى أمرهم اللهم تولى أمرهم قف أيدي اليهود عنهم عليك باليهود ومن عاونهم أشايعهم وفتح لهم بابا إلى ديار الإسلام عليك مجرم الأمريكان والإنجليز ومن شيئا يوم فتح لهم باب ديار الإسلام عليك بكل من أشاع الرعب والقتل والفتن والكفر والفساد في بلاد المسلمين لقد أشاع الفتن في بلادنا وأشاع الفتن وسبوى الحلاقات بين الحاكم والمحكوم وبين أبناء الأمة بجميع طوائفها عليك بأعداء الإسلام الذين احتلوا أوطال المسلمين وسلبوا سروات المسلمين واستحلوا دماء المسلمين وأعراض المسلمين اللهم احصيهم عددا اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا قاتل المجرمين إلى الحق قاتل المجرمين إلى الحق جمع عليهم رجزك وعقابك اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم اهزموا وزلزلهم اللهم, اللهم اكفنهم وأمة محمد بما شئت اللهم ارح منه البلاد والعباد أيوه. عليك بهم فيما انهم لا يعجزونك اهلكم كما اهلك تعادا وثمون أيوه. وفرعون وقوم لوط ارنا فيهم عجائب قدرتك انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أيوه. انصر المستضعفين في الارض انصر دعواتنا وبارك خوتنا وفق قادتنا أصلح ذات بيننا أصلح فساد قلوبنا اجمع شملنا وحف صفنا وحق دماءنا ولا تجعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا على عدونا وفق أمة محمد النصر إخوان في فلسطين إخوان في غزة ارفع البلاء يا رب يا رب ارفع هذا البلاء يا رب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكل اخواننا في غزه وغيرها الى أنفسهم قسم طرفه عين هذا الدعاء ومنك الاجابه وعليك التكلام لا ترد اخواننا خائبين ولا ترد امه محمد خائبين ليس لهم رز... سوءك يا رب العالمين اللهم صل على محمد في الاولين وصلي على محمد في الاخرين وصلي على محمد في ما بعد الدين وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بحسن يوم الدين قلوا جميعا سبحانك الله بحمدك شهدوا أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إزاك الله خيرا دكتور جمال نسأل الله أن يجعل هذه الكلمات وهذه الدعوات في ميزان حسنتكم وحسنتنا جميعا وأن يجعلها مقبولة وأن يجعل أهل غزة فيها نصيبا مشاهدينا الكرام وإلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم ونطوي صفحة من تاريخ الأمة الإسلامية فلوناه عليكم وذكرناه لكم من خلال غزة قصة الصراع وغدا ان شاء الله رب العالمين نلتقي مع صفحة اخرى من صفحات التاريخ ونكمل قصة الصراع